صر ا ة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضّال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 فاصبر ص ب ر ا جميلاً إنهم يرونه ب ع ي د ا ونراه ق ر ي ب ا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالهن ولا يسأل حميم ح م ي م ا يُبَصَّرُونَ هُمْ يَوَدُّ الْمُجِرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ ا ل َّ ت ِ ي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ي ُ ج ِ ي ه كَلَّا إِنْ ن ز ا ع ة ل ل ش و ا ء تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الإنسان خلقته دوعا.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 والذينهم لأماناتهم وعهدهم راعون والذينهم بشهاداتهم قائمون والذينهم على صلاتين يحافظون ولا ك في جنات مكرمون، الله أكبر، الله.